أما بعد درسنا لا يزال في كتاب التوحيد ومن الله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم في ترجمته أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني لا يجوز أن تقول أسألك بوجهك رزقا او ولدا او زوجة او نحو ذلك ولكن اذا اردت ان تتوسل الى الله بوجهه الكريم فتتوسل الى الله بوجهه الكريم في طلب الجنه فهي اعلى المقاصد واعظم المطالب واما سائر الصفات والاسماء فانك تسال الله فيها ما تريد وهذا يدل على عظمه وجه الله عز وجل انه لا يطلب فيه الا الامور العظيمه وهي الجنه وما قرب اليها هذا دليل على عظمه وجه الله الكريم حيث انه لا يطلب به الا الامور العظيمه وهي الجنه وما قرب اليها كما ان الحديث يدل على ثبوت صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه فاننا نثبت أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته ولكن لا يعلم كيفيته إلا هو فالآيات ولا حديث تدل على إثبات صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويقول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لا يسأل بوجه الله لجنه ويقول اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اشرقت له الظلمات وغير ذلك من الادله الثابته على اثبات صفه وجه لله عز وجل فهو من الصفات الذاتيه بخلاف من ينفي أو يؤول ويقول وجب بمعنى الثواب أو الجهة أو نحو ذا أو غير ذلك فهذا تأويل باطل فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الإسماء والصفات ولا نتعرض لها بتأويل أو تكييف أو تحريف في الحديث أن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين وما أعطي الإنسان في الجنة أفضل من أن ينظر إلى وجه الله عز وجل فالذي ينكر صفة الوجه مكذب للقرآن ومن كذب القرآن فقد كفر يعني. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل مسألة الأولى النهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب نعم المسألة الأولى يعني فائدة الأولى من هذا الحديث هو أنه لا يسأل بوجه الله ولا يطلب به إلا غاية المطالب وأعلى المقاصد وهي الجنة فهذا دليل على عظمة الوجه وجه الله عز وجل حيث أنه لا يطلب به إلا الأمور العظيمة كما يدل على عظمه الجنه لانها اعلى المقاصد وهي دار الله عز وجل التي يدعو اليها عباده والله يدعو الى دار السلام فهي رحمته يرحم بها من يشاء وهي سلعته وسلعه الله غاليه كما جاء في الحديث على ان سلعه الله الغاليه ألا ان سلعه الله جنه فعلى المؤمن ان يسعى اليها جاهدا ومجتهدا بالعمل الصالح ويسال ربه ان يدخله الجنه برحمته لا تقول ادخل الجنه بعملي عملك سبب لكن دخول الجنه برحمه الله فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فدخول الجنة برحمة الله لا تستكسر عملك فمهنا فمهن مهما عملت فإن عملك لا يوصلك إلى الجنة إذا لم يقبله الله ويتغمدك برحمته فاسأله عز وجل أن يتقبل منك وأن يتغمدك برحمته فقل يا رب أسألك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين لا تقول بعملي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل عبد الله خمسمائة عام صائما قائما ومع ذلك لما سال لما قال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي قال لا يا ربي بل بعملي فقال الله عز وجل حاسب عبدي بعمله ونعم عليه فلما حسبوه رجحت نعمة البصر وحدها بجميع عباده خمسمائة عام إذا ما بقي له عمل يدخل به الجنة فقال الله عز وجل أدخل عبد النار لأنه ما أراد الجنة برحمة أرادها بعمله وعمله انتهى نعم الله اين تذهب يحب مقابل فصاح يقول يا رب برحمتك فقال الله عز وجل عيدوه فأعادوه فحاسبه وذكره ببعض نعمه عليه أولها ايجاده من العدم وكلما قال شيء قال أنت يا رب قال وبرحمتي ادخلك الجنة فالمهم يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما الأشياء برحمة الله يا محمد نعم قال المساله الثانيه اثبات صفه الوجه نعم هذا كما ذكرنا ان الحديث يدل على اثبات صفه الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لا نقول كيفيته كذا ولا نشبهه بوجوه خلقه بل نقول لله وجها يليق بجلاله وعظمته نثبته كما جاء ولا نبحث عن ذلك لأن لسنا مسؤولين ولا مكلفين نعم قال رحم الله تعالى باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا باب ما جاء في اللو هذا الباب فيه بيان أن الاعتراض على القضاء والقدر يدل على النفاق وضعف الإيمان وعلى عدم لضعف القضى والقدر ولذلك قال الله عز وجل يقولون لو كان لنا من العمل شيء ما قلت ها هنا يعني أن المنافقين لما كان في غزوة أحد وقتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما حصل من المخالفة التي أراد الله عز وجل أن يمتحن بها عباده ويتخذ منهم شهداء ويعطيهم دروسا ويبين لهم أن المخالفة عواقبها غير طيبة فهؤلاء المنافقون اغتنموا فرصة وظهر ما في قلوبهم من النفاق لأنهم ما أيدوا النبي على الخروج واعترض رئيس المنافقين على الخروج ورجع بمن معه من المنافقين ولم يحضروا, ولم يحضروا الوقعه ولذلك قالوا أطاعون ما قتلوا يعني أنهم لو أطاعون بعدم الخروج لسلموا من القتل ولكن الله رد عليهم عز وجل قال في قوله تعالى قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلى مضاجعهم يعني من كتب عليه قتل فلا بد أن يخرج إلى مكان قتله لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا لا بد أن يكون وأن يقيض له الأسباب ولكن هذا جلي على نفاقهم وعدم ايمانهم والرواهم القضاء والقدر أيضا يقول لو, لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا يعني لو, لو, لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم لمشورتنا حين أشرنا عليه بعدم الخروج لسلم من قتل من القتل فابطل الله هذا الظن وهذا الاعتراب في قوله قل لو كنت في بيوتكم لبرز العلماء لو كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قس الله هذا والأمر كله لله يخون في أهله ما لا يبدون لك يقولون لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هؤلاء والآية الأخرى ايضا قول تعالى الذين قالوا لأخوانهم لو أطاعون ما قتلوا يعني لو اطاعونا وسمعوا لمشورتنا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لسمعوا من القتل لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لأخوانهم إخوانهم, أخوانهم قد يكون بالنسب قد يكون هذا منافق وهذا مؤمن وكلهم اخوانا بالنسب هذا لا يكون يحصل قد يكون الاب منافق والابن صحابي جليل وقد يكون العكس وقد يكون احد الاخوين مؤمن وثاني منافق فهم يقولون انهم لو سمعون وسمعوا لمشورتنا نسلموا من القتل الذين قالوا لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا يعني لو اطاعونا بعدم الخروج حين اشرنا عليهم لسلموا من القتل فالله عز وجل رد عليهم قل فجروا على انفسكم الموت ان كنتم صادقين يعني اذا كنتم تعتقدون ان عدم خروجهم يمنعهم ويمنع الموت عنهم فإن جاءكم الموت أنتم فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت دليل على أن ما قدر الله لا بد أن يكون شاء العبد أم أباء وإنما هذا دليل على ما أبطله وما أخفاه المنافقون في صدورهم من النفاق وإتراض منهم على القضاء والقدر وانما اصاب المؤمنين يوم احد يقولون ليس بالقضاء والقدر ولكنه بسبب مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم مشورتنا ولم يسمع لراينا فكل ذلك دليل على نفاقهم وقد رد الله عليهم وكذبهم واحبط كيدهم نعم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان نعم الحديث اوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن الله ولا تعجزا المؤمن القوي يعني قوي في دينه والقوي في ماله والقوي في بدنه خير لأن, لأن في قوته نفع للمسلمين إذا كان قوي في دينه صار سبب هداية للآخرين ويكون قدوة وإذا كان قويا في ماله نفع الله به المسلمين بما ينفق وما يعطي وما يتبرع به وإذا كان قويا في بدنه كذلك في دفاعه عن المسلمين ينفعهم الله بقوته ولكن قال وفي كل الخير يعني الخير موجود بالمؤمن سواء كان قويا أو ضعيف لكن الخير بالقوي أكثر لأنه أكثر نفع للمسلمين ولذلك لا اسقط حق الضعيف قال وفي كل الخير يعني في القوي والضعيف ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الحرص معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر يعني فعل الاسباب يعني فعل الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار يعني ما ينبغي لك ان تضع يدا على يد وتقول ما قدر الله لا بد ان يكون تجلس في المسجد وتقول ان كان مكتوب لي رزق ياتي وتترك المريض تقول ان كان الله يريد شفاعه يشفيه بدون سبب لا بد من فعل الاسباب ولكن الاعتماد على الله الرجل لما قال يا رسول الله هل اعقل ناقه يعني ان يربطها حتى لا تهرب او اتركها واتوكل على الله قال اعقلها وتوكل عقلها سبب والتوكل على الله هو الذي يحفظها وهكذا حينما نعالج المريض الشافي هو الله والدواء سبب ان شاء الله عز وجل ان يشفى هذا المريض نفع الله بالدواء واذا كان قضى الله قد تم وقضى الله ان لا يشفى فالدواء لا تاثير له وهكذا في جميع الافعال حينما تريد عملا وظيفه شغلا اي عمل تريد انجازه تجلس في بيتك وتقول ان كان الله يريد له يحصل هل يحصل ولد بلا زواج؟ لا اذا لا بد من السبب الله عز وجل قادر على كل شيء لكن لا بد من فعل الاسباب التي قيضها الله عز وجل لما اراد سبحانه وتعالى ان يعطي مريم عليه السلام رطبا قال وهز إليك اليك بجناح النحله وهو قادر يسقط لها التمر والرطب من دون تهز ولكن حتى يبين لنا انه لا بد بفعل الاسباب ولكن اعتمادنا على الله ليس على الأسباب فان الاعتماد على اسباب شرك تقول لولا جدي واجتهادي ما نجحت لولا الطبيب مات المريض لولا كذا كان كذا لا هذا معنى شرك ولكن تجمع بين فعل الاسباب والتوكل على الله فإن فعل الأسباب يكون سببا لحصول المطلوب وإراجة الله فوق كل شيء إن كان الله قد أراد هذا الأمر نفع بالسبب وإذا ما أرد الله فعليك أن ترضى بقبض وقدر ولا تأسف لأنك إذا فعلت السبب ما تأسف ولا تحسن ولا تتحشر بذلت ما تستطيع الحمد لله الطالب حينما يريد النجاح اذا ما سهر وتعب وذاكر وراجع قد يرسب يكون هو السبب لكن حينما يجتهد فالغالب ان شاء الله انه ينجح ويقول الحمد لله بتوفيق الله نجح ما يقول بجدي واجتهادي يقال بجدي واجتهادي فقد اعتمد على الاسباب وصار شرك ولكن ايضا ما يترك المذاكره ويقول ان كان الله قد ارادني ان ينجح لا نعم يعني واجد الله فوق كل شيء والله ما اعزه شيء ولكن لا بد من فعل أسباب الله عز وجل من حكمته ان جعل للمسببها اسباب فاذا اراد الله ان ينفع بهذا السبب نفع فاذا بذلت السبب ثم لم يحصل ما تريد او حصل عكسه لا تتحسر ولا تندم ولا تلم نفسك ولا تعترض على القضاء والقدر والحمد لله انا فعلت ما بوسعي ولكن اراد الله فوق كل شيء الحمد لله قدر الله وما شاء فعل لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا احرص على ما ينفعك واستعم بالله حتى لا تظن حرصك وحده يكفي ولكن لا بد ان تعتمد على الله وتتضرع إليه وتسأله التوفيق والعون احرص على ما ينفعك بالله اطلب العون من الله فنستعان بالله عبادة إياك نعبدوا وإياك نستعين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله فلا نجاح ولا فلاح إلا بالله ولا بد أن نبذل الاسباب في كل شيء نريده ما يحصل شيء إلا بشيء وفوق وإرادة الله فوق كل شيء احرص على ما ينفعك وسع بالله ولا تعجزن العجز الخمول والكسل والإهمال وترك الأسباب من هي عنه المؤمن ما يترك الأسباب الطيور والحيوانات تبيت في الليل ثم تصبح جائعه هل تجلس في اوكارها وفي جحورها لا تخرج تسعى في ارض الله وهي تسبح بحمد الله